بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وَقُرَّاء فَ الْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الَّذِينَ لَو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ قُتِلَ الْفَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّ يَوْمٍ يُدْخِلُ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُحْكَمُونَ ذوقوا فلاتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن الفاقين في جنات وعيون آخذين ما فَأَنِي لَمِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقْنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّقِيمُونَ فَرَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَخْشَوْنَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْهُ نَاءَةٌ فِي صُرَّتِهَا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ لَا تَلِدُ قَالُوا كَذَلِكَ قال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 فَأَعْطَاهَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا أَغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا بِهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِيهِ مُسَآءِدٌ أَرْسَلْنَا تَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَمَا فَعَلوا مِنْ شَيْءٍ, شيء أَسَكَّ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرِيمًا وَفِي تَمُودَ عِفِيلَةَ لَهُمْ كَمَتَّعُوا الْحَاشِرِينَ فَعَفَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَقْبَضَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا, فما اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ لَمْ كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمًا حِجًى من, مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُرْسِلُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ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 كَذَالِكَ مَا أَفَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّبَعُوا صُرُبَه بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنَّ يَتْلُونَ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَعْظُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ التُّرٰجِيْمَ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُوْنَ مَاْ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَمَاْ اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ قُضِيَ لَهُمْ وَاسْتُلِمَتْ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَهْلِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ